يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وَيُؤَتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِن الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء يا ابن وكم ايكم احسن عملا ولا ان قلت انكم مبعوثون فَإِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْدُودٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَرَدًّا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً زرعناها ثم نزعناها منه انه ليعوس كفور ولئن اذقناه نعما بعد ضراء امست ليكون ليقولن ليقولن ذهبت السيئات عني إن هُنَّ فَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ أُوْلَائِكَ نَهُمْ أُوْلَائِكَ نَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأجر كَبِيرٌ فَلَا عَلَكَ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وضائق بِهِ صدرك وضائق صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولوا نفترى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 أفمن كان على بينة من ربه وَيَتْلُوهُ شاهد من ومن قبله كتاب موسى إِمَامًا ورحمة أنائك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُفِّي مِرْيَةٍ مِن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 ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك الذين أولئك أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وليس لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَالُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْسَّمِيعِ وَالْهُمْ مثل الفريقين كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ والبصير وَالسَّمِيعِ هَلْ يستويان مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ يَكُم نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَرءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِنَا بَادِيَ الرأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْ عِنْدِهِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها, أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهدون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تعقلون أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزايا ولكن اقولهم يقولون ولا ان للذين تزدرى أعينكم لن الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم ان يكونوا لك ان يكونوا لك ان يكونوا لك ان يكونوا لك ان يكونوا لك ان يكونوا لك ان يكونوا لك ان إذا جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لأم منه يسخرون من قال ان تسخروا منا فاننا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء إلا إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج بال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبني يعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أَرْضُ بنعي وَيَا ويا سماء أقنعي الْمَاءُ الماء وقضي الأمر واستوت على وَقِيلَ وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نوح ربه فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي من أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الحاكمين قَالَ يا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني اعظك أن تكون من الجاهلين قال رب قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين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 يمسهم منا ثم يمسهم منا عذاب عظيم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أن ولا قومك من قبل هذا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى للمتقين مَرْجِعُكُمْ عاد فَيُنَبِّئُكُم بِمَا قال يا قوم وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ قوم غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ أسألكم عليه أجرًا إن أجره إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم, يمتعكم متاعا حسنا ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فيا قوم, ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا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 اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجيناه ونجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنير وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله كم من اله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا مما وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم وآتاني منه رحمة ورزقني منه رزقا حسنا فمن ينصرني من الله إن فما تزيدونني غير تخسير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 فَعَقَرْنَا النَّاقَةَ فقال امْتَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مكذوب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن وَمِنْ وَمِنْ خَزِيَ عُمْيٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ غَنَمُ الصِّيَاحَةُ فَأَصْبَحُوا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لثمود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 قالوا لا تخف وبشر قالوا لا تخف ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى اند وانا عجوز وهذا باع لي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت إن لَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِنَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُمْ نَذِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا إِن وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ضُيْفًا أَبَيْنَا ضَاقَ بِهِمْ ذِرَعا وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَعا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عصير وليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت لنا في بناتك من حق وإنك, وإنك لتعلم ما نريد قال فأسر بمالك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا مرتك إنه, إنَّهُ مصيبُها ما أصابَهم إنَّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقارير ص الصبح بقريب فنما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم حجارة من سجين منضود ضوء مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان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 واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب فلما جاء جَاءَ أَمْرُنَا نجينا شعيبا والذين نَجَّيْنَا معه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ في ديارهم فَأَصْبَحُوا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنوا فِيهَا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 فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء أمر ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء ربك إِنَّ ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مريه مما يعبد هاؤنا ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤه وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك بينهم لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون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 واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم, لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة, وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنهم وانتظروا إنا معكم منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون الله